فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء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 قُلْ انظُرُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنَظَّرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرْت ان اكون من المؤمنين وان اقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين